117. وخلق كل شيء فقدره تقديرا 118. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 119. ولا يملكون لأنفسهم ظرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفْنِ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَخَرُونَ فَقَدْ جَاءَهُ الْمَوْزُورَ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِ نَكْتَتَبَهَا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 كانت لهم جزاء ومسيرات لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعد مسولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم فيقول أأن أضلتم عبادهؤلاء أمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما اتعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً ضالين فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وَمَا أُرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا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 يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شرهم ما كانوا وأضل سبيلان ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيران فَقُلْنَا اذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمًا رُوحًا مَا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهمْ وَجَعَلْنَاهمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالْظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا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 أرأيت من اتخذ إلهاه هواه أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَاقِلُونَ إِنَّهُمْ إلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 111. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا 112. وهو الذي أرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا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 111. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 112. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 113. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا 119. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 110. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 111. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده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 117. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 118. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما 119. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم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 112. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا 113. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 114. واجعلنا للمتقين إماما